وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك, أولئك سوف نوتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما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 ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا, فعفونا عن ذلك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 فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الانبئاء وقتلهم بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل قبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون, فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم موئن وما قتلنا المسيح إيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شفها لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما له به من علم الا اتباع الظن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 وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَبِغِلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ حِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا ليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون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 أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ونسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لأن يكون للناس على الله حجة بعد الرسل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 ولا تقولوا ثلاثة إن تهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد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 ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم فسيحشرهم اليه جميعا فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَكْفَوْا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُم فَيُعَذِّبُهُم عَذَابًا لَّمَّنْ وَلَا يَجِدُونَ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَا أَيُّهَا الناس قد جاء أكوبر من ربكم وأزلنا إليكم نورا مبينا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 وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم يا أيها الذين فاذا امنوا اوفوا بالعقود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 الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنان قومنا صدوكم عن المسجد الحرام أن وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على النثم على الاثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم والميتة والدم ولحم الخنزير وما أُهِلَ لغير الله به وما أُهِلَ لغير الله والموقودة والمتردية والنطيحة والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوون اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فمن فِي في مخلصة غير متجانف لإثم فَإِنَّ اللَّهَ الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لَهُمْ لهم قل حل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين, مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أَمْسَكْنَا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إِنَّ الله سَرِيعُ الحساب اليوم أُحِلَّ لكم الطيبات وَطَعَامُ الذين أُوتُوا الكتاب حل لكم وَطَعَامُكُمْ حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أُوتُوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محسنين غير مسافحين غير مسافحين ولا متخذين أخذان. ومن يكفر بليمان فقد حبط عمله ومن يكفر بليمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا قمتم إلى الصراط فاغسلوا, فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ومسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإياكم جنبا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء من الغائط من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا قيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد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 ان الله عليم بذات الصدور يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ, قوم يَبْصُقُوا إِلَيْكُمُ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَرُوا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 وقال الله اني معكم لئن قمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي, وآمنتم برسلي وعزرتموهم برسلي واقرضتم الله قرضا حسنا وَأَطَرْتُمْ اللَّهَ طَرْداً حسنا لَّعَكْفِرَنَّ عَنكُمْ سيئاتكم وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تحتها تَحْتِهَا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 يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائلة منهم إلا قليلا منهم فاعك عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إننا صلّا أخذنا ميثاقهم فنسو حظا فنسو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 الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن راد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه, وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء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 وقالت اليهود والنصالى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء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 فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم إذ جعل فيكم أنبئاء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يوت أحدا من الْعَالَمِينَ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 فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّ دَاخِلُونَ الله أكبر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 سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فاجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها نشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا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 قل عوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق لذا وقب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد لذا حسد قُلْ عُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ